طريق العودة من الحديبية في طريق العودة من الحديبية مرت القافلة المؤمنة بحي لبني لحيان الذي شهد الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فتوقف القائد صلى الله عليه وسلم قرب جبل يفصل بينه وبينهم نزل المؤمنون على الرواحلهم وأنزلت الهوادج التي تحمل النساء وأمهات المؤمنين وتفرق الناس هنا وهناك فخشي صلى الله عليه وسلم من مباغتة الوثنيين فنظر إلى الجبل واستغفر لمن يصعده هذه الليلة. لمراقبة تحركات الوثنيين سمع سلمة ابن الأكوع استغفار نبيه صلى الله عليه وسلم فرقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثا ولما طلع الفجر ردد ذلك الجبل أذان بلال. فاستيقظ من كان نائما وصف الرجال فالنساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الفجر ثم انطلقوا نحو طيبة الحبيبة قطعوا مئات الأميال يسيرون ويتوقفون وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يثني على ربه خاصة على نصره يوم الخندق فيقول صلى الله عليه وسلم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 وهزم الأحزاب وحده وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد مكانا مرتفعا قال الله أكبر وإذا هبط واديا أو نزل مكانا منخفضا قال سبحان الله يقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا وكان صلى الله عليه وسلم إذا لاحت له المدينة تحرك قلبه وحرك راحلته شوقا لها يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أو ضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها ها هي المدينة تستقبل أحبتها المحزونين لم يعتمروا. ولم يدخلوا مكة وقد كانوا قاب قوسين أو أدنى منها لكن المدينة لم تكن في حالة فرح فقد هاجمها مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري وقد نهب في ذلك الهجوم كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم المخصصة للفقراء صدم الصحابة بالخبر صدمتهم بالحديبية لكن بطولات سلمة ابن الأكوع داوة جراح المدينة